فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيْنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَقْشَأٌ قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَيِّ أن يَفْرُطْ عَلَيْنَا أَوْ أَيِّ يَطْغَى قَالَ لَا تَخَافَ إِنَّيْ مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية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 فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كنوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولمها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى